كان للناس عجب أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر, الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا ليس حببا